موسوعه ا ل ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م الاسلاميه ا ا ل ك ت موسوعه النابلسي ن ك للعلوم الاسلاميه م ن و ا اسماء م الله ا كتاب م ع ل و م ما ت س ب ق م ن أمة أ ج ل ه ا و م ا ي س ت أ خ ر و ن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 ف ظ ل و ا ف ي ه ي ع ر ج و ن ل ق ا ل و ا إ ن م ا س ك ر ت أ ب ص ا ر ن ا ب ل نحن قوم م س ح و ن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 ف أ ن ز ل ن ا م ن ا ل س م ا ء ي للعلوم ا ل ا إ س ل ا م ي ونحن اسماء ا ل ل م ن ا ا ل م س ت ق د م ي ن منكم ورقائم وَلَقَدْ ل ع موسوعه ن ا ا ل ت أ خ ر ي ن إ ن ر ب و يَحْشُرُهُمْ النابلسي ه حَكِيمٌ للعلوم ق الاسلاميه مِنْ ن من وقال إ ذ ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي خالق بشرا اني خالق بشرا من صل من حمام س ن و ن ف إ ذ ا سويته ونفخته ف ي في روحي فقعو ا له ساجدين فسجد الملائكه Thank、nah. nah. you. ك ل ه م أ ج م ع و ن إلا إ ل ب ي س أبى أن ي ك و ن م ع ا ل س ا ج د ي ن ق ا ل يا إ ب ل ي س ما ل ك أن ل ا ت ك و ن م ع الاسلاميه س ج د ي ن ق اسماء الله من ا ل ح س ن رجيم وإن عليك إلى يوم الدين قال فانظرني إ ل ى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض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 أ ج م ع ي ن ل ه ا سبعة أ ب و ا ب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 و م ا هم نبع موسوعه ذ ا ب ي و ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م ونبعهم عن ضيف إبراهيم للعلوم ي ه ا ل و ا س ل ا م ي ن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على السني تبشرون قالوا أ ب ش ر ت م ن ي على أن مسني ل ك بشرناك ر فبم ب ت و ق ل و ا ا ب ش ر ن بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من ر ح م ة ربه إ ل ا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته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 ويهلك بقطع م ن الليل و ا ت ب ع أ د ب ا ر ه م و ل ا ي ل ت ت ف م ن ك م أحد و ا م و ل س ي تؤمرون وقضينا إ ل ي ه ذ ل ك ا ل أ م ر أن د ا ب ر ا ؤ ل ا ء م ق ط و ع م ص ب ح ي ه أهل المدينة يستبشرون قالوا إن هؤلاء ت و اولم ا قالوا تخزون و ل أ ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك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 ربك هو الخلاق ا ل ل ع ي م و ل ق د آتيناك س ب ع من ا ل م ث ا ن ي و ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م ل ا تمدن ع ي ل إلى ما م ت ع ن ا به أ ز و ا ج م ن ه م و ل ا تحزن ع ل ي ه م و ا جناحك ل ل وقل م م ؤ ن ن إني ن ي أ ا النذير ا ل م ب ي ن ك م ا أنزلنا ع ل ى ا ل م م ق ت س ي ن ا ل ذ ي ن ج ع ل و ا ا ل ق ر فوربك آ ن عظيم ل ن س أ ل ن ه م أ ج م ع ي ن ع م اسماء كانوا الله ا ل م ش ر ك ي ن إن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 من ا ل س ا ج د ي ن و ر محمد راتب ي النابلسي